أعوذ الله من الشيطان الرجيش in my الذين يذكرون الذين ي No. بَنَا فَتِذْنَا بُنُوبَنَا وَكَفِرْنَا مِنْ عَنَّا غِيَاثِنَا ربنا فاغذر لنا جنوبنا وكفر عنا تجيئاتنا وكفر عنا وَجَاءَكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَالُوا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ بِسْمِ اللَّهِ a uh -huh. Yeah. Uh -huh. Də Şəhnə They'll <laughs> find Thank you. They need to